بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آ ي ا ت ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون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 وجعل فيها رواسي من سوقها وبارك, وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثُمَّ ف و ى الى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللارض ائتيا طوعا أ و كرها ق ا ل ت أ ت ي ن ا طائعين فقضاهن سبع سماوات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 وهو خلقكم أ و ل مره واليه ترجعون وما كنتم ت س ت د ر و ن أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جنودكم ولكن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 فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم ما بين أيديهم بين وحق م خلفهم ا و عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم وحق عليهم قد وحق خلت امم ل ل ق و في أ قد خلت من قبلهم من الجن و ا ل إ إنهم ن س ك ا ن و ا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن و ا ل غ و ف ي ه ل ع ل ك م تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم ولنجزين أسوأ ا ل ذلك ي ي كانوا ع م و ن ذ ل جزاء أ ع د ا ء الله النار لهم فيها دار الخلق جزاء بما كانوا م و س و ل ه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ر ب ن أين ا ا ل ذ ي ن أ ض للعلوم ا ا ن من ج ج ن والإنس ن ه م أقدامنا ا تحت ل ي ك ن ن ا ل أ س ف ل ي ن إن ا ل ذ ي ن ربنا قالوا ا ل ل ه ثم ثم استقاموا تتنزل عليهم, الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا ب ا ل ج ن ة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 نزلا من غفور رحيم ومن أ ح س ن قولا ممن من دعا, دعا الى الله وعمل صالحا وقال إ ن ن ي من المسلمين ولا تستوي ا ل خ س ن ة ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم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 إ فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ي س أ م و ن ومن آياته أنك آياته الأرض قاشعة ترى فإذا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 ا ل ذ ي ن ي ل ق د و ن في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير امن أم ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم ما تعملون بصير إ ن الذين كفروا بالذكر لما ج ا ء ه م و إ ن ه لكتاب عزيز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 كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا ي س ه م ا ل إ ن س ا ن من دعاء الخير و إ م ن الشر فيأوس قنوط ولئن س أ ذ ق ن ا ه ر ح م ة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن ان هذا لي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 أ ع ر ض و ن ا بجانبه و إ ذ ا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أ ر أ ي ت م ان كان من عند الله ثم كفرتم به من أ ض ل ممن هو في شقاق بعيد